أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه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 من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء شديد. لقد كنت في غفلة من فكشفنا عنك غطاء القيام في جهنم من كل كفار عنيد منى للخير موعد موري دمت إليك ذل والذي ما يبدل القول لدي ا ما انا بظلامل لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَفُورٌ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد آه.